We're all here. امرنا بقدر الرباء واحد كلام حلز البطل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 So,、yeah, if you have any questions, please ask them. موسوعه ا ل ن ا ب ر س ي ل ل ر ل و م الاسلاميه 「明日の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の لا تشاء الله 「こんな المتقين في 「今日もありがとうございました」<音声><音声> في مقاد ق ض ت عند مليك مقتدر بسم الله روحي I'm、oh, o n t h e a m i n g في مقعد قدس عند مليك مقتد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن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 ان المتكين في جناتي ونظره عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان <تصفيق> إِنَّ ا ل ْ م ُ ت ََّ ق ِ فِي ي ن و َ و ع ه النابلسي ل َ ع ل و م الاسلاميه وعلم القران خلق الانسان علم ل ف ي ا يا علم ب د ا ل شهر ظلمان ل ا ل ان َّ المتقين ََُّْ في <laughs> ِ جنات َ وندروا َ I'm n t b able to h a i not going b able to do that. ولكن ي و ا ل ي م س و ل ه م س ل ي م س ل ل ه م س ل م س ل ل ه م س ل م س ل ل ه م س ل م س ل ي م س و ل ل ي مسؤوليه م ص د ق عند مليك م ق ت د أ ر ح م ن علم القران خلق الانسان علمه البيان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشمس <ما> والقمر بحسبان في مقعد قطره يا اللي اللي أنا م و ل ا ن ك ن ا بكتير هاي ت ن س كمثال ضعفنا ونقول عليها ترن بعد ان تنسى المتباهي بسرعه وحياه الرسول تجري تعالي في النار ي هاي ر أ ي ك عايزين ن س ل ع على طول في ق و راي ل ل ه قوي يا نور النبي الله الله 何でこんなこ フィーマファーでファンでファン わしもとらえます。<音声> 全然大丈夫だ انا معروف. معروف انا بارب امد زيك يا رسول الله اسم ا ل ر ح ن عبد ا ل ا ل ر ه بن عبد ل ل ن ع ا ل ه ع ب الله بن عبد ا ن عبد ا ن ع ب الله بن عبد الله بن ع ب ا ل بن عبد ا ل ه ب ب د الله بن ع الله بن عبد ا ل ه ن ع الله ب ب د ا ر ل ه بن ع ن ع ع ب ن ع د ا الله ب ب د ا ل ل الله بن عبد ن ع الله بن عبد ن ع ع ب ل ل ه بن عبد الله بن ع د ا ل ل والله العظيم غصب عني و غ ص ة عني والله العظيم ثلاث نصف سواء م عامل. عامل. عامل. وقالت لها انها تتحرك مع ا ل س ج ا ر 私はそれを言うことです。<音声> よし。<laughs> <laughs> الله شاء ي ر ج ع ل ك القبور الله يكتب الامر يا رب لا عليك النبي الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك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 فاذا اردت ان تكون قد امرتك بهذا الامر ولكن امرتك ان تكون قد امرتك ي ا ا ل ي ل من هذا القبيل قال ا ل يكرمك القران تجل من عند المولى ハイ I'm going to go to the hospital and get a little bit of a drink. I'm going to go to the hospital and get a little bit of a drink. واذا نفق في الطول نفقه ع ق ت الحملت ا ا ر ض والجبال فدبتها I'm going to tell you a little bit about the world. I'm going to tell you a little bit about the world. Thank <tries> you. Acerca da escola. يا عظمه حياتي القران <سؤال> وجلس في القران You're a big... よし